يقول الباحث في هذا الصدد أبو العتاهية كان واعظا حكيما يتأمل في مسائل الحياة والموت ويعبر عن اليأس من الدنيا والميل إلى الآخرة والفناء ومصير الإنسان والأخلاق والنصح والإرشاد